وَلَا عِلْمَ غَائِبَ الدَّرْبِ فِي كِتَابِ اللَّهِ يُضِلُّ رَبِّ وَلَا يُنْسَأَ <todic> uh <music> وَل قندَأَ الرَينَ غُ آتِنَا قُهَا فَكَفَ وَأَفَ قَالَ أَج التَنَ تُ خقُرجَن مِنْ أَضنَ لانا ينك Ba oh. But then I أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من